ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أعدبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من